أصل الباء بأبأه وبه قال له بأبي أنت والصبي قال طاضا والبؤبؤ كالهدهدي الأصل والسيد الضريف ورأس المقحلة وبدن الجرادة وإنسان العين ووسط الشيء وكسر سور ودحداح العالم وتبقى عدا بدأ بالمكان كمنع اقام ثبت بدأ به كمنع ابتدا والشيء فعله ابتداء كابداه ابتدأه نبيل ادعو الى الله على بصيره انا وما يتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فمع تفسير بعض الآيات من سورة الشعراء أقول بالله تعالى التوفيق سبق الحديث عن قول الله تعالى فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون أي تبتلع ما يفترون قال تعالى فألقي السهرة ساجدين أيضا سبق الكلام على شيء من معاني هذه الآية وما يتعلق بها ومن الذي يثار هنا وكما سلف أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء السحرة عما قليل كانوا يقولون <تصفيق> كانوا يقولون بعزه فرعون إنا لنحن الغالبون فما هي الا لحظات حتى تبدلت الاحوال وخيب الله الباطل واهله فتحول السحره الى قوم من اهل الايمان واهل التقى بتوفيق من الله وبفضل من الله سبحانه وتعالى هذا وقد يثار سؤال حاصل كيف قيل عنهم سحر ولا سحر مع سجود لما امنوا ينبغي ان يزال عنهم اسم السحر لانهم رفضوه فمن العلماء من قال هذا إطلاق عليهم باعتبار ما كانوا فيه، فاطلق عليهم سحر باعتبار ما كانوا فيه من السحر، كما قال الله تعالى، وآتوا اليتامى أموالهم، ومن المعلوم أنهم لا يعطون أموالهم إلا بعد البلوغ، لأن الله قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن نسّت منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، فكيف أطلق عليهم يتامى إذ الله قال وآتوا اليتامى أموالهم؟ وجوابه: أطلق عليهم يتامى باعتبار ما كانوا فيه من كما قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيم أبي طالب يتيم أبي طالب أي الذي كان يتيما في حجر أبي طالب فالإطلاق قد يكون باعتبار ما فات ومضى وقد يكون باعتبار ما هو آت كقوله سبحانه قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا والخمر لا يعصر فهو معصور ولكن المعنى إني أراني أعصر عنبا فأتحول العنب إلى خمر قال تعالى فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون احترزوا بمزيد من الاحتراز إذ قالوا رب موسى وهارون حتى لا يتوهم أنهم يقولون عن فرعون رب قال أي فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم يظن أن الإيمان يحتاج إلى إذن آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر هكذا قال عن موسى عليه السلام وعن الصحرة المؤمنين قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون وبدأ يتوعد ويهدد قائلا لأقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف وقوله من خلاف تعني اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى فهذا قوله من خلاف وليس فقط بل ولأصلبنكم في جذوع النخل واللام هنا اللام موطئ للقسم عفوا ولأصلبنكم أجمعين هكذا توعدهم وسبحان الله اذا قارنا انفسنا بغيرنا من من سبقونا من اهل الايمان والصبر وجدنا ان ما حل بهم لا يقارن او عفوا لا مقارنه بينه وبين ما يحدث لبعض المسلمين الان في بلاد العرب خاصه ف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لخباب بن الأرط رضي الله عنه لما قال له يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر الله لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كان يؤتى بأحدهم فيوضع الميشار في مفرق رأسه فشق نصفين وما يصده ذلك عن دينه ولقد كان يؤتى بأمشاط من حديد يمشط بها ما بين جلده وعظمه ما يصده ذلك عن دينه ولكنكم تستعجلون ولا يخفى عليكم أيضا ما حدث لإبراهيم عليه السلام من إلقاء له في النار وقصة أصحاب الأخدود ليست منكم ببعيد فعلينا دوما أن نتحلى بالصبر فإن هذا هو الشأن قال تعالى في شأن رسله الكرام وأوليائه مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين من معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب هذا كله ما حرصنا على أن نسأل الله العافية ولا يحملنا ما لا طاقة لنا به فإن النبي قال إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولا من بطله فصبر فواها أي هنيئا له من ابتلي فصبر قال ولأصلبنكم ولا أجمعين فما ردهم على هذا التهديد الصادر من رأس الكفر الذي لم يعلم على وجه الأرض أشد طريانا منه قال قالوا لا ضير ليس علينا أي ضرر ولا أن ضرر قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون على أي حال كان الأمر فإنا سنرجع إلى الله سبحانه وسنموت سواء متنا بالطريقة التي تذكرها أو متنا بغير ذلك فإنا إلى ربنا منقلبون وفي الآيات الاخرى قالوا ان امننا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى وفي الايه الثالثه قالوا اقضي ما ان تقاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون وغاية ما نريد ونطمع إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا اول المؤمنين أي أن كنا أولى المؤمنين من اقوامنا أو من السحرة أن كنا اول المؤمنين هكذا قالوا هكذا قالوا وأعلنوا عن ثباتهم بإذن ربهم فلم يبالوا بما سيحدث لم يبالوا بما سيحدث إنما ثبتهم الله والمثبت من ثبته الله سبحانه وتعالى انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين ثم قال تعالى فاوحينا الى موسى ان اثري بعبادي يعني من بني اسرائيل وايضا الذين اتبعوك فالاضافه هنا اضافه تشريف أسر بعبادي ولا الخلق كلهم عبيد لله أسر بعبادي إنكم متبعون والإسراء المسير ليلا أسر بعبادي اخرج من البلاد لأن عدوكم سيتبعكم من الذي أخبره بخطة عدوه؟ الله سبحانه هو الذي أخبر موسى بأن فرعون يستعد للتنكيل بهم وسيطاردهم ويحبسهم ويفعل بهم لا وهنا حكمة وأسوقها لإخواني الذين امتلأت قلوبهم محبة للجهاد في سبيل الله ولكنهم أخطأوا الطريق في بعض فقه الجهاد فلم يأمر الله موسى عليه السلام مع ما في الشهادة في سبيل الله من فضل لم يأمره بقتال فرعون إذ لا قبل لموسى ولا لبني إسرائيل من ناحية القوة الدنيوية بمواجهة فرعون فلذلك ولغير ذلك ايضا مما يعلمه الله ولأن أدوات التكافؤ ايضا غير موجودة من قريب ولا من بعيد أمر موسى عليه السلام أن يترك البلاد ويخرج بالفئة المؤمنة ونحوه قول الله لعيسى عليه السلام في عشرات الساعة الكبرى لما يقتل عيسى عليه السلام الدجال عيسى سيقتل الدجال ويملى الأرض وعدلا عليه الصلاة والسلام ولكن إذا خرجت يأجوج ومأجوج لا قبل لعيسى ولا لغيره بقتالهم ولا قدرة لعيسى ولا لغيره عليه الصلاة والسلام بقتلهم وأنه نبي رسول فيقول الله له يا عيسى إني أخرجت عبادا لي الذين كانوا محبوسين مأجوج ومأجوج لا يداني لأحد بقتالهم، أي لا قدرة لأحد على قتالهم فحرز عبادي إلى الطور يعني خذ عبادي المؤمنين بي اتجنبهم وكونوا عند طور سيناء إنك لن تستطيع لا أنت ولا غيرك من البشر أن تواجهه يأجوج ومأجوج فحرز عبادي إلى الطور فهذا يلقي بظلاله على شيء من فقه الجهاد في سبيل الله لك الذي يقول أنا أقاتل ولو كنت وحدي، ويسوق لنفسه أن يقول أنا أقاتل الصين الشعبية. كيف هذا الذي قال الكلام لا ينم عن عقل ولا ينم عن فهم؟ بل وقد أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على صنيع خالد الذي صنعه يوم مؤدى. بعد رجوعه بالجيش سالما لم يبد ولم يدمر اذا كان الذي سيقاتل يدرك توابع هذا القتال وأن ابنته ستسبى وأمه ستسبى وأخته ستسبى ويقسم ماله وسيستذل ويهان وستقطع أيديه وأرجله لفكر قليلا قبل أن يخوض في معارك قد تجر عليه وعلى أهله ما لا تحمد عواقبه ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه كان مسلحا يوم الخندق لكن ما أثر لقاء الكفار وجها لوجه عفوا بدون خندق بل خندق النبي وحفر الخندق واستمر زمنا طويلا يحفر الخندق ليس عن جبن من رسول الله أبدا بل هو أشجع الناس عليه الصلاة والسلام ولكن حتى لا تسبى نساء المدينة ولا تقسم أموال المدينة ولا يقتل المؤمنون بالله ورسوله فحافظ النبي عليهم وأخذ بالأسباب التي تساعده على حفظ المؤمنين وشوكة المؤمنين وبيضة المؤمنين ونساء المؤمنين فهنا قال الله لموسى أسر عبادي أخرج بهم ليلا أخذ بالأسباب من عند وجوه أولا الإسراء ليلا خروج ليلا حتى لا التفت معدوهم فهو فأخذ بأسباب السلامة والأمان وثنيا عدم مواجهة العدو فلو كان العدو يملك إذا كان العدو يملك عددا وعددا لا قبل لك بها فلك أن تفكر في طريقة أخرى غير المجابهة إذا مثلنا بمثال صغير لو أنت شخص فرد واحد أعزل ما معك إلا عصا، وأمامك عشرة أفراد كل يمسك سيفا كل يحمل سيفا ومع السيف مسدس وهم امامك هل تفكر في قتالهم وماذا عسى ان تجدي العصا فيقول بعض من قل فقههم انني اعددت لهم ما استطعت من قوه وما من قوة قال اعددت العصا هي استطاعتي فهذا من السقم سقم الفقه بمكان كثير أن تقدم على هذه المعركة وأنت بهذه المثابة فكيف إذا كنت تواجه بدل عشر مائة شخص فكيف إذا كنت تواجه دولة بضجها وضجيجها وخيلها ورجلها وطائرتها وقاذفاتها وأنت لا تملك شيئا فالله يعلمنا في كتابه الكريم ويرشدنا ويرشد أنبياء قال لموسى عليه السلام أسر بعبادي لماذا؟ انكم متبعون إنكم متبعون سيتبعكم فرعون فماذا كان؟ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين بدأ بدأت الحرب العالمية، وجمع الحشود والحرب العسكرية ايضا فأعلان عن حالات الطوارئ في البلاد فأرسل فرعون في المدائن مدائن ملكه وعواصم مصر آنذاك فلم تكن السبل الإعلامية ميسرة إذا وتلفزيونات كالان إنما أرسل الجموع أرسل جنوده يجمعون الناس فأرسل فرعون في المدائن حاشرين قائلا إن هؤلاء شرذمة قليلون هكذا يصفهم بالتشرذم، وإنهم لنا لغائضون ضايقون ثم بدأ يستثير الناس قلوا يضمروا البلاد سيخربون البلاد وإنا لجميع حاذرون الخوف علينا جميعا وعلى البلاد كلها من من من كلم الله موسى هكذا قالت تعالى وهذا في فأخرجناهم من جنات وعيون تركوا القصور والحدائق والبساتين خرجوا من ديارهم تاركين القصور والحدائق والبساتين وكنوز الذهب وكنوز الفضة وكنوز الجواهر تركوها على أمل الرجوع إليها ولم يكونوا ابدا يخطر لهم على بال أنهم لن يرجعوا تركوا بيوتهم وقصورهم وأموالهم وكنوز ومقام كريم في الدنيا مكان إقامة كريم كذلك أورسناها بني إسرائيل هنا في الكتاب العزيز وكما تقدم مرارا يجوز أن يكون هناك تكون هناك آية مقدمة في السياق لكنها مؤخرة في المعنى فهنا قوله تعالى كذلك وورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين ليست ليس مراس بني إسرائيل لها في المعنى قبل أتبعهم مشرقين نما تفاصيل مراكس تأتي وكذلك من المقدم في السياق المؤخر في المعنى قوله تعالى قوله تعالى قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره بعدها بايات ترى وان قتلتم نفسا فادراتم فيها فموسى ما قال لهم اذبحوا بقره الا لما قتلوا نفسا فادراوا فيها فرجعوا اليه يستشيرون كيف نصنع فقد تكون هناك آية مقدمة في السياق لكنها مؤخرة في المعنى قوله تعالى كذلك إسرائيل فاتبعوهم مشرقين أي عند شروق الشمس موسى ليلا امتثالا لامر الله أسري بعبادي والإسرائيل مسير ليلا وانتبه فرعون عند شروق الشمس في اليوم التالي وكان قد جهز الجنود فاتبعوهم مشرقين موسى عليه السلام يمعن في الفرار مع من معه ويسرع في الخروج ومعه بنو إسرائيل فئة قليلة مستضعفه وفرعون يتبعهم بضجه وضجيجه وخيله ورجله وجنوده قال سبحانه فلما ترى الجمعان رأى قوم موسى فرعون ومن معه ورأى قوم فرعون موسى ومن معه ماذا كان فرعون على امل ادرا ان يدركهم لتقتيلهم جميعا واصحاب موسى مستضعفون قالوا انا لمدركون انا لمدركون هنا يظهر الثبات ثبات اهل الايمان وفي كل زمن يكون فيه اهل الايمان يثبت الله بهم العباد قال كلا ان معي ربي سيهدين كما قال الرسول لابي بكر لما قال ابو بكر يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لابصرنا في الغار قال يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما فموسى عليه السلام نبي، والأنبياء كلامهم يخرج من مشكات واحدة فتراهم في غاية من الشجاعة وفي غاية من الحكمة أيضا وعدم التهور وإذا فإن نوحا يقول أيضا يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله شق عليكم ذلك فأجمعوا أمركم وشركاءكم اجمعوا أمركم تفقوا كلكم على رأي واحد واتوا بالالهه التي تعبدونها من دون الله ثم لا يكن أمركم عليكم وهم لا تختلفوا ثم نفذوا فيه في مرادكم ثم اقضوا إلي ولا تنظرون هنا قال الكريم عليه السلام وهو أسوة لنا كلا إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين فماذا كان فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق أي فضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم كالجبل العظيم ماذا عساه أن يجدي الضرب ألم ي... أليس الله بقادر على أن يشق البحر لموسى دون ضرب بالعصا؟ قادر ربي ولكن من باب الأخذ بالأسباب اضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فلأخذ بالأسباب مشروع قال تعالى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وازلفنا ثم الاخرين ازلفنا قربنا ثم بمعنى هنالك أي عند البحر الاخرين يعني موسى ضرب البحر بالعصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وبينهما يبس فدخل موسى ومن معه على اليبس يفترض أن فرعون رأى حدثا عظيما يتوقف يتريس ينظر من الذي حدث بحر شق لهذا الرجل كيف ذلك ينبغن يتوقف لكن الذي قربه لهلاكه وحتفه هو الله قال تعالى وازلفنا ثم الآخرين أي قربنا فرعون ومن معه إلى البحر كي يدخلوا فيه وانجينا موسى ومن معه أجمعين ثم اغرقنا الآخرين إن في ال يعني فرعون ومن معه إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وان ربك له العزيز الغالب الرحيم بعباده المؤمنين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> قل هذه سبيلي أدعو إِلَ اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ